嗯。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 I <laughs> طب مترو واذا ما تشخصتش والعينه روحت منها ايه اللي ممكن يصير إنه حضرتك حتى ان هو يبقى بيمشي يقدر يمشي على الساعه على الساعه على الالتريتيشن الالتريتيشن يعمل الالتريتيشن في الشارع سنه الشارع صفر الشارع صفر كله مليان ايه فابريستيشن اهم حاجه بقى في وين لما تشخص تيجي تحط ايديك عندي جنب الفيس بتاعه خالص ده هي الخرم بتاع سورتي ده احط ده كده واحاول احرك انا اساسا مبدئري اوف موبيليتي اتحرك لو متحركش عارف لو ما اتحرك يبقى كميه الفجر ايه قليله يبقى فعلا ينفع اخش من بتاعي وافصل ده عن الارك يبقى ينفع اخد ده لوحده وده واحد يبقى العمليه كويسه بضمن نطاق لانسليتي انا بشوف الغلط ده بحاول حق سيف اكسس انا اسبر غير اضطر اعمل لك عمليه مش هعرف اسلم الباجانا بالظهر كل البرستيش اللي موجوده فعمري هاخد كده على طول لك اسمها ايه ديسيريزيشن يعني بتضمن كل الفيلم وكل ايه دي كل الخدع اللي بنعملها دي كل حاجه انا انا واللذيذ بقى ان انا اكتشفت ايه نفس الفيسكلاما اكتشفت ان كل بيقولوا شيء شمال يطرح شيء يدان هرجع اقوله دي We als het gaat ik ben 65 jaar jong, Vier moraadjes te zijn, we kunnen يعني لو ترى مثلاً المدار المتطور الفيسبوك اللي فيها حملات أخبار إيه سرجة يعني مصلوب يستدر يعني اللي وقت عندي مباشر فرصة ندرس فرادة حقيت ممكن دخل في عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد هنا. عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد قطعه عمد دي. عمد قطعه عمد قطعه عارف لما يحصل دايركتونال فورسز يبقى بالينر انكرومنس في اول لحظه لكن الاستراتيجيه هو انبارك النجع على الميكرو على ما يحصل ديتوزيس وميسكينيا وجينريشن جرو يحصل مثلا بعد عشرة ايام هذه دي جت كيسه عند تمام ايه اللي حصل دكتور كان عندي وساطه في واحده واستراكشر ودي ما تنسمه كويس فهمت ده بيتمرضوا عادته المستشفى عاد ساكن استريش ساعه ساعتين بعد اربع ساعات في السكنج ستيج وبدات ديهايدريتيد دي وبدات تعاني من الحمله حاجات بتاع الاستراكتد ليه وبنسمع مش عارفين نسمعه وبعدين حضرتك فجاه صوت طاح حصل اف دي برست رابشر دخلوا عنده بالاباروتومي الرحم وعملوا استريكت وكل حاجة بس المشكلة اللي بعد ابتدى الله اللي حصل حصل عندي وما أدري في سفر مشان جارك ولا إداري إذا ما في أحد ولا شيء ولا شيء في <تصفيق> عندي في راهب اللي تحكي مني يا في الحته دي بالذات لما يبقى في عندي دنس اديشنز ايه اللي بتاعنا دانس اديشن اللي عندي بي ار اللي انتصبات كتير انميتروز دول بالاساس هما دول بالاساس تمام فدول بيعملوا عندي دنس اديشنز تمام غالباً الفيسبس <تصفيق> الجراحية بتاعتي ميتر غالباً اليونتر اللي بيطلع غالباً الفيسبس بالستاركس بتاع مصر غالباً عندي حضرته البلادر اللي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 يا ترى جبت محمد الكمبينت عندي بأعبار عن ديه عندي والله العيانين لون بيشتكوا حضرتك جبل وبيشتبوا عندي الدمال وبيشتكوا بالكساس ديه لون جبل العيانة اللي حضرتك بتاعت الفيسر لديه رغم بيقول هو الهنزل هنا لما هنا قوزه هو بتيجي على حضرتك هنا وتعمل الجرد من من الكتر الكوزارة بيحضرتك او يجي عند القرص هنا ويعمل ايه؟ بيجي عند الواجهة الانفاكشن من الكتر الانفاكشن هتلاقي السبت لهيه صحيطها العامة جامرال الهالف وحتقاليها انميك هو انا بقول لي كده اولا بقول عشان العمليات تبعدك او قد صعب معهم صعب ليه كنتم بحبك صعب لان فيها في عشان تقصها ويحصل هيني المعتمد على ايه؟ بس ملعاتي عشان تخلي الدنيا باسطه كويسه عندي لازم حضرتك في حاجتين تصلحوا بالدنيا قبل العناد لازم عندي لازم تهتم عندي بالصحه ولازم تهتم عندي بالنظافه يعني يا طول البول بتنزل في المدر Leather يا دكتور لين لما بتطلع القجعية حقم أنا بلول أربع وعشرين ساعة Incontinence. عندما تعرف يدك في سب اسمه ايه يعني Para والله يا دكتور أحياناً بنأي في بول نزل عليا لما بوري نزل دي. ب يا دكتور بارع غوش الحامل. طب ليه دي أحياناً بترع غوش الحامل؟ معناته الدكتور سليم. والبلد السليم في <تصفيق> قلب يحصل وتعرف تخش الحمام طب الثاني تاني مقطوع احيانا يا دكتور كله ريمطن تصساق ده انا قطنه بعكه ازرق ومقبل له بس ما ازرق يتبدلوا من That's طعيطه طول ما كنت جاي اه هو انا وصلها تمام بس هو هات تدخل يعني هو انت بقولك نيرسي نزل عليا عايز تشرب شاي لوحدك لاكس مش فايبه حل تديها over